أَوَلَكَذَلِكَ أتَتْ كَآيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا أَوَلَكَذَلِكَ أتَتْ كَآيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ, تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا عذاب الاخره اشد وابقا ولا عذاب الاخره أشد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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَذَابًا وَأَجَلٌ فَلَوْلَا كَرِمَتْ سَبَقَتْ رَبِّكَ لَكَمَلِ دَامَ وَأَدَبُ ثُمَّ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء الليل فسبح وَاطْفَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَمَن آمَنَ إِلَّا الَّذِي فَتَبِعَ وَاطْفَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسك كِنَهُمْ فِي زَخَّةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كِنَهُمْ فِي وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ وَمَنْكَن لَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِقَاءَ لَا نَسْأَلُكَ رِقَاءَ نَحْنُ نَرْزُقُ نَحْنُ نَرْزُقُ وقالوا لولا ياتينا بايه من الرب وقال هم لا ياتينا بايه من الرب اولم تاتهم بينه باث الصحف الاولى أولم تأتهم ثَأْنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ سَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى سَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلِ الْكُلُّ ف تعلَ منَ أصحابُ الصابِ السوي وَمنَتداء فتعلمونَ